يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه في يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُرورًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُرورًا وَيَصْلَى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن كان به بصيرا الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها ثم ثم لترغنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم